Book 2 35 35 Lennu Yamas? Fil mataar. Fi mataar. Ma sooviksin lendu Ateenasse broneerida. Min fadlik رحله طيران الى اثينا من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى اثينا هل هذا طيران مباشر هل هذا طيران مباشر من فضلك مقعد بجانب النافذه المخين من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين مزبر من فضلك أريد تأيد الحجز من فضلك أريد تأكيد الحجز مزبرة من, من فضلك أريد الغاء الحجز. من فضلك أريد الغاء الحجز ما صوفك سينو من فضلك أريد تعديل الحجز من فضلك أريد تعديل الحجز ملا الله بيرق من لنك روما متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما يوجد مكان لاثنين؟ اي ميل اون ڤيل اينولت لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط ملال ما ماندوما؟ متى نهبط؟ متى نهبط؟ ملال ما متى نصل؟ متى نصل؟ ملال سيداب بش كسك متى يذهب باسن إلى وسط المدينة؟ Meta jädheb baas ila vustal Medina? Kas see on teie kohver? Hel haadihi hakiibatuk? Hell haadihi hakiibatak? Kas see on teie kott? Hel šantatuk? Hell haadi šantatak? Kas see on teie pakas? امتعاتك هل هذه امتعاتك كم اخذ معي امتعات في الطائرة؟ كم اخذ معي امتع في الطائره 20 كيلو 20 20 كيلو كم فقط 20 كيلو كم فقط 20 كيلو